أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولده لقد خلقنا الإنسان في كبده ايحسب الا يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما للابد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنَ فَلَقْتَحَ مَلْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامُوا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِي مَنْ ذَا